E? 50 languages Ok أي ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ بيوافتكيندو <تصفيق> أجراسش؟ أي سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ سأبيع في مريضة باريجي للسندرومى؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Ποιον είδατε? Μεν ραέιτ. Ποιον συναντήσατε? Μεν κάπελτ. Ποιον αναγνωρίσατε? Μεν η λαδί τα αρρεφτά αλέιχα. Μεν η τα αρρεφτου αλέιχα. Πότε σηκώθηκατε? متى نهضت من النوم متى نهضت من النوم قتي كنيستي متى بدات متى بدات قتي استماتيستي متى انتهيت متى انتهيت يتيكس ابنيستي لماذا استيقظت لماذا استيقظت؟ يتيجنا تذاشكلش. لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ يتيبرا تتكسي. لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ أبُو بيرثة. من أين أتيت؟ μην είνα ατέιτ. Πού πήγατε. Ήλα ذهبت؟ δαχαπτ. Ήλα είνα δαχαπτ. Πού ήσασταν. Αίνα κοντ. Είνα κοντ. Ποιον βοήθησες. Μαν σαατ. Μαν Σε ποιον έγραψες. إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ سَبْشَونَ <تصفيق> مَنْ جَاوبَتْ, <تصفيق> من جاوبت.